وقالوا قلوبنا في اكنه منا تدعون اليه وفي اذاننا وقر وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم اننا عاملون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 فسستَقيمُ إلَيْهِ وَاسْتَفرِون وَإِلُ للمُشكين الذيينَ لا يُؤتُونَ الزَّكَا الذيينَ لا يُؤتُونَ الزَّكاتَ وَهُم بالِالآخَِةِهم كَافِرون إِ الذينَ آمنوا وَمِنُ الصَّالِخَاتِلَهم أَجرٌ غَييرر مَّون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 أأَررسَلنا عَلَهِمْ رحَ صَصَرَ فيِيأَّ مِن حِسَاتِ لِنذيقَهُم لِذيقَهُم عذابَ الْ الخِز فِي الحينتِ الدُّنْياَا وَلا عذاابُآخِرَة أأَخْزَ وهُم لا يصَرون. وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتىَ إِذ مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَهِم سَمْرُهُم حتىََّ إِلَ مَ جَاءُهَا شَهِدَ عَلَْهِمْ سَمْهُم وَأَبصَُهُم وَجُودُهُم وَجُودهُم بِمَا كانَوا يَعَّلُون وَقالَاوا لِجُلودِهِم لم شَهِدم عَلَنَا قالوا أَقَقَنا